بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيلت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سُجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت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 وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هو إلا ذكر للعالمين لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وما تشاء illa en yeşaa Allahu rabbul